الشيطان الرجيم تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِتَتُمْ وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فما mm wow. Jamma Ş sen gün kumuşu Şenlara ya and Joo! قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَا أُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَافْسُطُوا إِلَى نِسَائِكُمْ غُنَّ لِإِنْ لَكُمْ و فالآن بعاشروهن وابتروا ما كتب الله لكم إِلْكَ حُدُودُ الدُّوَاهِ فَلَا تَكْرَوْهَا كَذَلِكَ هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج